إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ولا ولأعوذ بالله من شرور أنفسنا والمسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله أحده ولا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي الهدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فقد قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في بيان أصل من أصول السنة عند أهل السنة والجماعة قال ويرون إقامة الحج والجهاد على أساس أنها معطوفة على الحج ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أضرارا كانوا أو فجارا يعني من أصول أهل السنة أنهم يرون إقامة الحج ويرون الجهاد ويرون إقامة الجمع والجماعات والأعياد مع الأمراء أبراراً كانوا أو فجاراً أي سواء كانوا صالحين مستقيمين أو فساقاً فسقاً لا يخرجهم عن المير الأبرار جمع بر وهو كثير الطاعة أو فجاراً الفجار جمع فاجر وهو العاصي كثير المعصية فأهل السنة رحمهم الله تعالى يخالفون أهل البدع من الخوارج والمعتزنة ومن الروافط يخالفونهم مخالفة تامة فأرون إقامة الحج مع الأمير وإن كان من أفسق عباد الله ما دام فسقه لا يخرجه من الملة وكان الناس فيما سبق يجعلون على الحج أميرا كما جعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبا بكر أميرا على الحج في العام التاسع من الهجرة وما زال الناس على ذلك يجعلون للحج أميرا قائدا يدفعون بدفعه ويقفون بوقوفه وهذا هو المشروع لأن المسلمين يحتاجون إلى إمام يقتدون به أما كون كل إنسان على رأسه فإنه يحصل به فوضى واختلاف فأهل السنة والجماعة يرون إقامة الحج مع الأمراء وإن كانوا في حتى وإن كانوا يشربون الخمر في الحج لا يقولون يعني أهل السنة والجماعة هذا إمام فاجر لا نقبل إمامته يعني أهل السنة والجماعة يرون أن طاعة ولي الأمر واجبة وإن كان فاسقا بشرط أن يخرجه فسقه إلى الكفر البواه الذي عندنا فيه من الله مرهان فهذا حينئذ لا طاعة له ويجب أن يزال عن تولي أمور المسلمين لكن الفجور الذي دون الكفر مهما بلغ هذا الفجور فإن الولاية لا تزول به بل هي ثابتة والطاعة لولي الأمر واجبة في غير المعصية هذا أصل من أعظم الأصول ومخالفته عند كثير من أهل الأهواء أدت إلى كثير من الشرور. كما سيأتي فيما ذكره الشيخ الشارح رحمه الله تعالى فهذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة وعليه فكل من خالف فهو مخالف لأصول أهل السنة والجماعة مواثق لأهل البذع مواطئ لأهل الأهواء ولا يتأتى من مخالفته إلا الشر العظيم كما هو معلوم شرعاً وواقعاً فإن مخالفة الشر لا بد أن تؤدي إلى كثير من الشر والواقع يشهد بذلك أيضاً كما هو ظاهر واضح لا يخفى على أحد فأهل السنة في والجماعة يرون إقامة الحد والجهاد والجمع والاعياد مع الأمراء أبراراً كانوا أو فجاراً أي سواء كانوا صالحين مستقيمين أو فساقا فسقا لا يخرجهم عن المن يعني بشرط أن لا كفر البواق وأما ما دام داخل دائرة الإسلام فإنه مهما فعل من أمور الفسق فإن أهل السنة والجماعة لا يرون الخروج عليه. وقد قال الشيخ في شرح ذلك قولا واضحا قال فهم يرون إقامة الحج مع الأمراء وإن كانوا في حتى وإن كانوا يشربون الخمر في الحج هذا كلام الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى قال لا يقولون يعني إن صنع ذلك وشرب الخمر حتى في الحج لا يقولون هذا إمام فاجر لا نقبل إمامته ويخرجون عليه لماذا؟ لأنهم يرون أن طاعة ولي الأمر واجبة وإن كان فاسقاً بشرط لا يخرجه فسبوه إلى الكفر البواح الذي عندنا فيه من الله برهان. فهذا إذا وقع من يعني إذا وقع منهم الكفر البواح الذي عندنا فيه من الله برهان لا طاعة له ويجب أن يزال أن تولي أمور المسلمين بالشروط التي ذكرها العلماء وهي تلك الشروط التي وردت في حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما هو معلوم من قواعد الشرع الأضر كما فصل ذلك أهل العلم وهو توفر العدة لفعل ذلك من غير أن يتأتى من وراء ذلك الفوضى والشر لكن الفجور الذي دون الكفر مهما بلغ هذا الفجور فإن الولايات لا تزول به بل هي ثابتة والطاعة لولي الأمر واجبة في غير المعصية خلافا للخوارج الذين خالفوا في هذا الأصل الخوارج يقولون إنه إذا ما عصى الأمير إذا عصى الإمام فإنه لا طاعة يرون أنه لا طاعة للإمام والأمير إذا كان عاصيه لأن من قاعدتهم أن الكبيرة تخرج من المل فهم يكفرون بالمعصية يكفرون بالكبيرة فإذا كفر عندهم فإنهم لا يرون له عليهم طاعة ويخرجون عليه بالسيف وقد وقع بسبب ذلك شر عظيم والمعتزلة يرون ذلك أيضا فهذا خلافا للخوارج والمعتزلة وخلافا للرافضة الذين يقولون إنه لا إمام إلا المعصوم ويقولون إن الأمة الإسلامية منذ غاب من يزعمون أنه الإمام المنتظر ليست على إمام أن الأمة ليست على إمام ولا تبعا لإمام بل هي تموت ميتة جاهلية من ذلك الوقت إلى اليوم ويقولون أي الرافضة إنه لا إمام إلا الإمام المعصوم ولا حج على مع أي أمير كان لأن الإمام لم يعتبع فهذا أصل من الأصول العظيمة ولأن كثيرا من الناس الذين يدعون إلى الله يتكلمون في دين الله تبارك وتعالى وتصبرون لم يحذقوا ولم يتعلموا أصول أهل السنة يتأتى منهم كثير من الخروج عن قواعد أهل السنة والجماعة ويوافقون أهل البدع في أصولهم ويسيرون على حسب أهوائهم وتدخل الحماسات من أجل تأجيج العواطف ثم يحدث بعد ذلك ما يحدث من الشرور والفوضى لكن أهل السنة والجماعة يقولون نحن نرى إقامة الحج مع الأمراء سواء كانوا أبراراً أو فجارا، وكذلك إقامة الجهاد مع الأمير ولو كان فاسقا ويقيمون الجهاد مع أمير لا يصلي معهم الجماعة بل يصلي في رحله، فأهل السنة والجماعة لديهم بعض نظر لأن المخالفات في هذه الأمور معصية لله والرسول صلى الله عليه وسلم وهي تجر إلى فتن عظيمة لم يمر على أهل الإسلام. مثلها بسبب هذه المخالفة لقواعد وأصول أهل السنة والجماعة، فأرى أهل السنة والجماعة وجوب إقامة الحد والجهاد مع الأمراء وإن كانوا فجارا يخالفون في هذا كما هو معلوم الخوارج والمعتزلة لأن الخوارج يكفرون بالكبيرة وإذا وقع الإمام أو الأمير في المعصية فإنهم يكفرونه. وليس له حين إذ انطاع والروافض يقولون لا إمام أصلا والأمة تموت ميتة جاهلية لأنه لا إمام عندهم إلا المعصوم ولا معصوم حتى يخرج فهؤلاء أهل الأهواء والبدع وأهل الزيغ والضلال يوافقهم لجهله كثير من أهل السنة الذين ينتسبون إليها ولكنهم لا يعلمون هذه الأصول أو أنهم لا يسمعون عنها أصلا فما الذي فتح باب الفتن والقتال بين المسلمين والاختلاف في الآراء إلا الخروج على الأئمة؟ فأرى أهل السنة والجماعة وجوب إقامة الحج والجهاد مع الأمراء وإن كانوا فجارة وذلك لأن ورض المسلمين من ذلك جمع الكلمة والابتعاد عن الفرقة والخلاف ولأن الواني الفاسقة لا ينعزل بفسق ولا يجوز خروج عليه لما يترتب على ذلك من ضياع الحقوق وإراقة الدماء قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ولعله لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد أكثر من الذي في إزالته يعني في إزاحته وعزله فالذي يحدث من الفساد بسبب خروجها على ذي السلطان أكبر بكثير جدا من الذي يتحصل من إزاحة وأهل السنة أهل السنة يخالفون في ذلك أهل البدع من الخوارج المعتزلة والشيعة الروافض الذين أرون قتال الولاة والخروج عليه إذا فعلوا ما هو ظلم أو ظنوه هم ظلماً من وقع منه ويرون ذلك من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنقر فالخروج عندهم أصل من الأصول وأما عند أهل السنة والجماعة فهذا الأمر على هذا النحو من التفصيل وكلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى واضح جدا ولعله لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد أكثر من الذي في إزانته وأهل السنة يخالفون في ذلك أهل البدع من الخوارج والمعتزلة والشيعة الذين رون قتال الولاة والخروج عليهم إذا فعلوا ما هو ظلم أو ما ظنوه أي ما ظنه الخوارج والمعتزلة والشيعة ظلما ويرون ذلك من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهذه المسألة. على حسب التفصيل فيها يسبب الخلاف الناشد بين أهل السنة اليوم أو الذين أنتمون إلى مذهب السلف فإنهم يختلفون بسبب هذه المسألة اختلافا كبيرا والأمر فيها واضح واتباع السلف فيها لازم والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرنا أنه ينبغي علينا أن ننظر في هذا الأمر على حسب ما علمنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا يعني هذا أن أهل السنة والجماعة لا يرون أن فعل الأمير منكر يعني أنه إذا فعل المنكر لا يكون منكرا بل يكون قد فعل منكرا يرون أنه منكر وأن فعل الأمير للمنكر قد يكون أشد من فعل عامة الناس لأن فعل الأمير للمنكر يلزم منه زيادة على إثمه في نفسه محذوران عظيما الأول اقتداء الناس به وتهاونهم بهذا المنكر فالناس على دين ملوكه والثاني أن الأمير إذا فعل المنكر سيقل في نفسه تغييره على الرعية أو تغيير مثله أو مقاربه لأنه لا يمكن أن يلابس المنكر ثم يذهب من أجل أن يغيره ويبقى هو عليه بل سيقل في نفسه تغييره على الرعية أو تغيير مثله أو مقارب فأهل الشرنة يقولون هذا منكر ولكن لا يرون الخروج بالسبب لأن المنكر الذي سترتب على تغيير هذا المنكر سيكون أعظم من هذا المنكر بما لا يقاس ولذلك فهذه من قواعدهم رحمة الله عليه. وهم في ذلك يتبعون كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخرج الإمام أحمد والإمام مصل العوف بن مالك الأشرعي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزي عنا يدا من طاعة، فنكره المنكر، ونكره فعله، ولكن لا تخرج، ولا تنزع اليد من طاعة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا من ولي عليه ولي، فرأيه أي فراء الوالي يأتي شيئا من معصية الله، فليكره ما يأتي من معصية الله، ولا ينزل عنا يدا من طاعة. وأخرج مسلم والنسائي علي ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على المرء السمع والطاعة فيما أحب وتره إلا أن يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة يعنيه لا طاعة إلا في المعروف ولا طاعة في معصية الله تبارك وتعالى فليس الأمر كما يشنع مخالف مخالف أهل السنة على أهل السنة ويشغبون عليهم لا أهل السنة ينكرون المنكر ينكرونه ولا يقرونه ولا يحبونه ولكن لا ينزعون يدا من طاع كما قال الرسول صلى الله عليه وعليه آليه وسلم وإذا أمروا بمعصية فلا سمع ولا طاع كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فهذا ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأصول التي علمهم إياها نبينا صلى الله عليه وسلم والتي حملوها للأمة بعد رضي الله تبارك وتعالى عنه أهل السنة والجماعة يقولون حتى مع هذا الأمر المستلزم لهذين المحذورين أو لغيرهما يعني من فعل الأمير المنكر فإنه يدب علينا طاعة وناة الأمور وإن كان عصاة فنقيم معهم الحج والجهاد وكذلك الجمع والأعياد نقيمها مع الأمراء ولو كانوا فجارا فالامير إذا كان يشرب الخمر مثلا ويظلم الناس بأمواله نصلي خلفه الجمعة وتصح الصلاة حتى إن أهل السنة والجماعة يرون صحة الجمعة خلف الأمير المبتدع إذا لم تصل بدعته إلى الكفر لأنهم يرون أن الاختلاف عليه في مثل هذه الأمور شر، ولكن لا يليق بالامير الذي له إمامة الجمعة أن يفعل هذه المنكرات، ولكن هذا يخصه هو، وهذا ما لا يليق به أن يفعل، ولكن ما الذي يخص الرعية؟ الذي يخص الرعية ألا تختلف، وألا تخرج عليه، إلا إذا وصل إلى الكفر البواح. ومع ذلك إذا وصل إلى الكفر البواحي الذي عندهم عندهم لم ينقل إليه عندهم فيه من الله برهان برهان واضح جلي لا يختلف فيه اثنان فإنه لا يرخص في الخروج لأحد إلا إذا امتلك العدة وهذا أمر دونه خرط القتال ولذلك تجد هذا الكلام كما ترى من هذا الإمام العلمة الشيخ محمد ابن صالح العثيمين يقول فالامير إذا كان يشرب الخمر مثلا ويظلم الناس بأموالهم ويستشري في عهده الفساد نصلي خلفه الجمعة وتصحه الصلاة حتى إن أهل السنة والجماعة يرون صحة الجمعة خلف الأمير المبتدع إذا لم تصل بدعته إلى الكفر لأنهم يرون أن الاختلاف عليه في مثل هذه الأمور شار ولكن لا يليق بالامير الذي له إمامة الجمعة أن يفعل هذه المنكرات وكذلك أيضا إقامة الأعياد مع الأمراء الذين يصلون به أبرارا كانوا أو فجار قال الشيخ رحمه الله تعالى وبهذه الطريقة الهادئة يتبين أن الدين الإسلامي وسط بين الغالي فيه والجافعة وسط بين الغالي فيه والجافعة فقد يقول قائل كيف خلف هؤلاء ونتابعهم في الحج والجهاد والجمع والأعيان فنقول لأنهم أئمتنا ندين لهم بالسمع والطاعة امتثالا لأمر الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منه ولأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنكم سترون بعد أثرة وأمورا تنكرونها قالوا فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال أبدو إليهم حقهم وثلوا الله حقكم حقهم طاعتهم في غير معصية الله حقهم طاعتهم في غير معصية الله فإذا أمروا بمعصية الله رب العالمين فلا طاع فلا سمع ولا طاع كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إلا أن يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاع هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأما الحديث الذي ذكره الشيخ الشاريخ رحمه الله فهو متفق على روايته من طريق عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وعلي آياله وسلم وذكر الشيخ أيضا حديث وائل بن حجر قال سأل سلامة من يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال يا نبي الله أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا فما تأمرنا فأعرض عنه ثم ساله فأعرض عنه ثم ساله في الثانية أو في الثالثة فجذبه الأشعث بن قيس وقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا عليكم ما حملتم هذا الحديث رواه الإمام المسلم في صحيحه اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا عليكم ما حملتم يسألون حقه يعني أسمعوا طاع ويمنعون حقنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون بعدي أثرًا وأمورًا تنكرونها. قالوا فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال أبدو إليهم حقهم وسلوا الله حقه. وفي حديث عبادة بن سوام رضي الله عنه قال: بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا. وأثرة علينا وألا لا الأمر أهله قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان وهذا الحديث متفق على صحته من رواية عبادة بن الصامت رضي الله تبارك وتعالى عن عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان يجب أن يكون الذي يحكم بهذا قد رأى إلا أن ترون وهذه أعلى وسيلة من وسائل الإدراء وأما النقل المزيف والإشاعات فلا يعتد بها في أمثال هذه الحامات إلا أن ترى كفرا مجمعا على القول بأنه كفر لا على سبيل التأويل فإن إكفار المؤول اختلف فيه العلماء على أقوال كثير. إلا أن ترى كفر بواحاً ظاهراً يراه كل أحد ويحكم به كل راء عندكم أنتم لا أن ينقل إليكم عندكم فيه من الله ذرها ويبقى شرط وقد قال أهل العلم رحمهم الله رحمة واسعة إنه لا بد من توفر العد يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما بايع عليه أصحابه رضوان الله عليهم وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله مرهان فلا بد من توفر هذه الشروط قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى لأننا لو تخلفنا عن متابعتهم لشققنا عصا الطاعة الذي يترتب على شقه أمور عظيمة ومصائب جسيم الأمور التي فيها تأويل واختلاف بين العلماء إذا ارتكبها ولاة الأمور لا يحل لنا منابذتهم ومخالفتهم لكن يجب علينا مناصحتهم بقدر المستطاع فيما خالفوا فيه مما لا يشغ فيه لاجتهاد وأما ما يسوغ فيه الاجتهاد فنبحث معهم فيه بحث تقدير واحترام لنبين لهم الحق لا على سبيل الانتقاد لهم والانتصار للنفس وأما منابذتهم وعدم طاعتهم فليس من طريق أهل السنة والجماعة والشرور التي تترتب على الخروج على كل ذي سلطان وعلى الحكام يعلمها كل من له بصيرة وكل من تتبع أخبارا من خرجوا على حكامهم كما وقع في الجزائر مثلا وقد أدى إلى كثير من المصائب التي نزلت على المسلمين وما زالت إلى يوم من وقد اجتمع فقهاء بغداد إلى أبي عبد الله الإمام فقالوا يا أبا عبد الله وأحمد بن حنبا رحمه الله تعالى قالوا يا أبا عبد الله هذا الأمر قد تفاقم وفشا وكان ذلك في أيام الوافق يعنون إظهار القول لخلق القرآن فقال لهم أبو عبد الله فما تريدون قالوا أن نشاورك في أن لا نرضى بإمرته أي الوافق ولا سلطانه يعني يريدون الخروج عليه فناظرهم أبو عبد الله ساعة وقال لهم أنكروا بقلوبكم ولا تخلعوا يدا من قاع ولا تشقوا عصى المسلمين ولا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين معكم انظروا في عاقبة أمركم واصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاتك اصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر والإمام أحمد كان يحمد حملاً ويضرب ضرباً ويعذب تعذيباً من أجل أن ينطق كلمة الكفر وأن يقول إن القرآن مخلوق فهذه كلمات كفرية وقد حملت عليها الأمة بالسيف والسوط وكانت تدرش ويمتحن العلماء بها ومع ذلك فإن الإمام أحمد رحمه الله تعالى كما قال شيخ الإسلام لم يكفره لأنهم جهال لا يعلمون وإنما خدعهم من كان حولهم وكان رحمه الله تعالى لا يرى الخروج عليهم وهم يدعون الأمة إلى ذلك بل يجبرون الأمة على أن تنهج هذا النهد بل عذب هو من أجل أن ينطق كلمة الكفر رحمه الله تعالى رحمة واسعة ومع ذلك لم يرى الخروج كما ترى في آثاره فإنما ندعو إلى الله ونصبر استعينوا بالله تبارك وتعالى ونصبر استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. استعينوا بالله واصبروا وبلغوا دين الله تبارك وتعالى لخلق الله وعلموا الأمة وانشروا فيها أصول أهل السنة والجماعة حتى يستريح بر أو يستراح من فاجئ كما قال الإمام المبجل أحمد بن محمد بن حنبل رحمة الله عليه. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في بيان صفة من صفات أهل السنة وهي أنهم يحافظون على حضور صلاة الفريضة مع الجماعة ويحضرون الجمعات وغير ذلك خلاف الشيعة الذين لا يرون الصلاة إلا مع الإمام المعصوم وخلافا للمنافقين الذين تخلفون عن صلاة الجماعة أهل السنة والجماعة كما قال شيخ الإسلام يحافظون على الجماعات يحافظون على شهود الجماعات فيصلون القريضة في الجماعة خلاف للشيعة الذين لا يرون الصلاة إلا مع الإمام المعصوم وخلافا للمنافقين الذين يتخلفون عن صلاة الجماعة وأما أهل السنة فيصلون الجمعة والجماعات والأعياد ويشهدون ذلك ويحافظون عليه فيحافظ أهل السنة والجماعة على الجماعات أي على إقامة الجماعة في الصلوات الخمس يحافظون عليها محافظة تامة بحيث إذا سمعوا النداء أجابوا وصلوا مع المسلمين فمن لم يحافظ على الصلوات الخمس فقد فاته من صفات أهل السنة والجماعة ما فاته من هذه الجماعات إلا أن يكون معذورا وللفقهاء تفصيل في الأعذار وربما يدخل في الجماعات لاجتماع على الرأي وعدم النزاع فيه فيكون قول شيخ الإسلام رحمه الله ويحافظون على الجماعات يعني على الاجتماع على الرأي ويحرصون على عدم النزاع فيه ويحرصون على ألا يفترقوا فإن هذا ما أوصى به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري رضي الله عنهما حين بعثهما إلى اليمن فقال يسر ولا تعسر وبشر ولا تنفر وتطاوع ولا تختلف متفق عليه من رواية أبي موسى رضي الله عنه يسر ولا تعسر وبشر ولا تنفر وتطاوع ولا تختلف فهي وصية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأهل السنة والجماعة يحافرون على الجماعات ويدينون بالنصيحة للأمة فمن صفات أهل السنة والجماعة أنهم يرون النصيحة من الدين والنصيحة إرادة الخير للمنصوح له وإرشاده إلى مصالحه وهي إخلاص النية من الغش للمنصوح له فأهل السنة والجماعة يدينون أن يتعبدون لله عز وجل بالنصحة للأمة ويعتقدون ذلك ديناً يعتقدون نصح الأمة ديناً يعني يعتقدون أن النصح للأمة من الدين والنصح للأمة قد يكون الحامل عليه غير التعبد لله فقد يكون الحامل عليه الغيرة وقد يكون الحامل عليه الخوف من العقوبات وقد يكون الحامل عليه أن يتخلق بالأخلاق الفاضلة التي يريد بها نفع المسلمين إلى غير ذلك من الأسباب ولكن أهل السنة ينصحون الأمة لأن النصح للأمة دين لأنهم يفعلون ذلك خوفا من العقوبة ولا يفعلون ذلك غيرة ولا يفعلون ذلك تخلقا بالأخلاق الفاضلة وإنما يفعلون ذلك لأنه دين يدينون به لله رب العالم ويدينون بالنصيحة للأمة يعني يعتقدون النصيحة للأمة دينا في أعناقهم ينبغي عليهم أن يدينوا به لله رب العالمين وكن ناصحا للمسلمين جميعهم بإرشادهم للحق عند خفائه ومرهم بمعروف الشريعة وانههم عن السوء وازجر ذا عن خنائه وعظهم بآيات الإله بحكمة لعلك تبري داءهم بدوائه فإن يهدي مولانا بوعظك واحدا تنل منه يوم الحشر خير عطائه وإلا فقد أديت ما كان واجبا عليك وما ملكت أمر اهتدائه وما ملكت أمر اهتدائه فالهداية بيد الله تبارك وتعالى وحده لكن هؤلاء يعني أهل السنة والجماعة ينصحون للأمة طاعة لله وتديونا الله لقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث ثميم بن أوسن الداري أبي رقية رضي الله تبارك وتعالى عنه الدين النصيحة الدين النصيحة قالوا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم فالنصيحة لله تبارك وتعالى صدق الطلب في الوصول إليه هذا الحديث الذي رواه تميم رضي الله تبارك وتعالى عنه عن النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصل من الأصول العظيمة في دين الله رب العالم الدين النصيحة كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحج عرف فتذلك الدين النصيحة قالوا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامة النصيحة لله تبارك وتعالى هي صدق الطلب في الوصول إليه فالله رب العالمين غني عن العالمين والنصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم صدق لاتباعنا ويستلزم ذلك الزودة عن دين الله عز وجل الذي جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم ولهذا قال ولكتابه النصيحة لله ما معناها صدق الطلب في الوصول إليه والنصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم صدق الاتباع له النصيحة لكتاب الله تبارك وتعالى ببيان أنه كلام الله وأنه منزل غير مخلوق وأنه يجب تصديق خبره وامتثال أحكامه وهو كذلك يعتقده في نفسه هذا هو النصح لكتاب الله تبارك وتعالى النصح لآئمة المسلمين كل من ولاه الله أمر من أمور المسلمين فهو إمام في ذلك الأمر هذا مهم هذا التعريف للشيخ محمد ابن صالح العثيمين رحمه الله تعالى مهم جدا يقول وآئمة المسلمين كل من ولاه الله أمر من أمور المسلمين فهو إمام في ذلك الأمر فهناك إمام عام كرئيس الدولة وهناك إمام خاص الأمير والوزير والمدير والرئيس وأئمة المساجد وغيرهم وعامتهم يعني عامة المسلمين وهم التابعون للآئمة ومن أعظم آئمة المسلمين العلماء والنصيحة لعلماء المسلمين هي نشر محاسنهم والكف عن مساويهم والحرص على إصابتهم الصواب بحيث يرشدهم إذا أفطأوا ويبين لهم الخطأ على وجه لا يفدش كرامتهم ولا يحط من قدرهم لأن تقطعة العلماء على وجه يحط من قدرهم ضرر على عموم الإسلام لأن العامة إذا رأوا العلماء يضلل بعضهم بعض سقطوا من أعينهم وقالوا كل هؤلاء راد ومردود عليهم فلا ندري من الصواب معه وهذا هو الحادث فإن الناس في الجملة لا يثقون في أحد إلا من رحم الله وفقدوا الثقة في الجملة إلا من رحم الله تبارك وتعالى فإذا قلت الرأي الذي ينصره الدليل من الكتاب والسنة قالوا لك ولكن فلانا يقول بضد وهكذا فدخل الناس في المتاهة والسبب هو هذا فيقول الشيخ الشاريخ رحمه الله تعالى العوام إذا رأوا العلماء على هذا النحر سقط العلماء من أعينهم وقال العوام كل هؤلاء أي كل العلماء راد ومردود عليه فلا ندري من الصواب معه فلا يأخذون بقول أي واحد منه لكن إذا احترم العلماء بعضهم بعض وصار كل واحد يرشد أخاه سرا إذا أخطأ ويعلن للناس القول الصحيح فإن هذا من أعظم النصيحة لعلماء المسلم هذا من أعظم النصيحة لعلماء المسلم وقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى للأمة ويدينون بالنصيحة للأمة يشمل الأئمة والعامة فأهل السنة والجماعة يدينون بالنصيحة للأمة أئمتهم وعامتهم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة ثم قال وليأئمة المسلمين وعامتهم فأهل السنة يرون النصيحة للأمة دينا يدينون به لله رب العالمين وكان مما يبايع الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه عليه والنصح لكل مسلم والنصح لكل مسلم كما في حديث جابر رضي الله عنه في الصحيحين. فإذا قال قائل ما هو ميزان النصيحة للأمة؟ فالميزان هو ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وهذا متفق عليه من رواية أنس رضي الله عنه فإذا عملت الناس هذه المعاملة فهذا هو تمام نصيح ما ميزان نصيح للأمة ميزان نصيح للأمة قول نبينا صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه فإذا هداك الله تبارك وتعالى لأمر من أمور الخير فإنه لا يتم لك تماما حتى تجتهد في بث ذلك وفي تعريفه لعموم المسلمين لأن قول النبي صلى الله عليه وعليه وآله وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لي فيه ما يحب لنفسه يدل على أن الإنسان لا يمكن أن يكون مستقيما في إيمانه إلا إذا صنع هذا الذي دل عليه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فقبل أن تعامل صاحبك بنوع من المعاملة فكر. هل ترضى أن يعاملك شخص بها فإن كنت لا ترضى فلا تعامله بتلك المعاملة لأنه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه إذا كنت لا تحب لنفسك هذا ولا ترضى لنفسك أن يعاملك بهذه المعاملة فلا ترضى له هذه المعاملة أيضا حتى تكون قد أخذت بحديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال شيخ الإسلام ويعتقدون يعني أهل السنة والجماعة معنى قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بضعة وشبك بين أصابع صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا الحديث متفق عليه من رواية أبي موسى رضي الله تبارك وتعالى عن المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا هذا بيان لوجه الشبه لأن عندنا مشبها ومشبه به وأداة تشبيه فيبقى الركن الرابع هنا من أركان التشبيه وهو وجه الشبه الجامع ما الجامع هنا المؤمن للمؤمن كالبنيان الكاف هنا أداة التشبيه البنيان مشبهم به البنيان المرصوص فالمؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشبهه لان الكاف اداه تشبيه فاذا ما وجه الشبه يشبهه في اي شيء يشد بعضه بعضا فكما ان البنيان المرصوص يشد بعضه بعضا فكذلك المؤمن للمؤمن يشد المؤمن ازر اخيه المؤمن فهذا وجه الشبب بينه الرسول صلى الله عليه وسلم ثم أتى بتمثيل آخر من أجل تقريب الفهم قال وشبك بين أصابعه يعني المؤمن للمؤمن هكذا فقال صلى الله عليه وعليه آله وسلم المؤمن للمؤمنة البنيان المرصوص ثم بين في أي شيء يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعندنا كثير من الأحاديث في هذا المعنى منها ما أخرجه الشيخان عن نعمان بن بشير عن النبي البشير النذير صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا شفى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والهمم. حديث النبي صلى الله عليه وسلم في بيان أحوال المؤمنين بعضهم مع بعض وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك آتيا أيضا بتشبيه وبصورة كاملة يستدعيها الذهن عندما يسمعها الأذن من أجل أن يعلم المرء مراد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم الكاف مرة أخرى أداة التشبيه. كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى يعني دعا بعضه بعضا إلى المشاركة في ذلك يعني في تلك الشكوى فداعى له سائر الجسد يعني باقي الجسد بالسهر والحم وعند مسلم رحمه الله عن النعمان بن بشير رضي الله تبارك وتعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون كرجل واحد إذا اشتكى عينه اشتكى كله وإن اشتكى رأسه اشتكى كله إذا اشتكى عينه اشتكى سائره يعني باقيه كالجسد الواحد المسلمون كرجل واحد إن اشتكى عينه اشتكى كله وإن اشتكى رأسه اشتكى كله وعند مسلم رواية أخرى عن النعمان رضي الله تبارك وتعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بالأرض المؤمنون التي ضرت المسلمون كرجل واحد وهذه المؤمنون كرجل واحد إن اشتكى رأسه تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، فهل ترى المسلمين هكذا؟ هل ترى المؤمنين هكذا؟ كالجسد الواحد؟ كرجل واحد؟ كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم هم كذلك؟ أهل الصنة والجماعة يعتقدون هذا يعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان المرسوس يشد بعضه ضعضا وشبك بين أصابع ويعتقدون قوله صلى الله عليه وسلم هذا تمام قول شيخ الإسلام رحمه الله يعني ويعتقدون قوله مثل المؤمنين في توابهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر فذكر الحديثين رحمه الله تعالى فهذا مما يعتقد أهل الشنة والجماعة يعني يعلمونه ويعملون به ويلتزمونه لا يخالفون ما معنى يعتقدون يعني يعلمونه ويعملون به ولا يحيدون عنه فهل هم كذلك؟ شبه النبي صلى الله عليه وعليه آله وسلم المؤمن لأخيه المؤمن بالبنيان الذي يشد بعضه بعضا حتى يكون بناء محكما متماسكا يشد بعضه بعضا ويقوى به أي يقوى بعضه ببعض كالبنيان ثم قرب هذا وأكده فشبك بين أصابعه صلى الله عليه وعليه آله وسلم فالأصابع المتفرقة فيها ضعف فإذا اشتبكت قوى بعضها بعضا فشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم فالمؤمن للمؤمنك البنيان يشد بعضه وبعضا فالبنيان يمشك بعضه وبعضا كذلك المؤمن مع أخيه إذا صار في أخيه نقص فإن هذا يكمله فهو مرآة أخيه إذا وجد فيه النقص كمله إذا احتاج أخوه ساعده إذا مرض أخوه عاده وهكذا في كل الأحوال كل بنيان المرسوس يشد بعضه وضع فأهل السنة والجماعة يعتقدون هذا المعنى ويطبقونه عملا وليس بكلام يقولونه وإنما هو عمل يعملونه ويعتقدون قوله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في ثوادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر متفق عليها من روايات النعمان ابن بشير رضي الله تبارك وتعالى التوادد والتراحم والتعاطف فيما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها من باب التفاعل فاستدعي اشتراك الجماعة في أصل الفعل فتراحم رحمة بعضهم بعضا بسبب الأخوة الإيمانية والتوادد والتواصل الجالب للمحبة كالتزاور والتهادي والتعاطف وإعانة بعضهم بعضا كما يعطف الثوب على الثوب يقويه وأهل السنة كذلك كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا خبر يعني النبي صلى الله عليه وعليه وعليه وسلم يضرب لنا المثل هذا خبر يعني ليس فيه أمر كما ترى من صيغة من صيغ الأمر مثل المؤمنين في تواديهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا شكا منه عضو تدعى له سائر الجسد بالحمه والسهر فراه ليس بأمر على حسب الصياغ ولكنه خبر معناه الأمر فهذا كما ترى خبري نظرا انشائي معنى فالنبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نكون كذا على هذا الوصف الذي وصفه صلى الله عليه وسلم والتمثيل الذي مثله للمؤمنين فقول شيخ الإسلام وقوله معطوف على قوله في الكلام الذي مر مثل المؤمنين في توادهم يعني في مودة بعضهم بعضا وتراحمهم رحمة بعضهم بعضا وتعاطفهم عطف بعضهم على بعض كالجسد الواحد يعني يشتركون في الآمال والآلام فيرحم بعضهم بعضا فإذا احتاج أزال حاجة ويعطف بعضهم على بعض باللين والرفق وغير ذلك ويود بعضهم بعضا حتى إن الواحد منهم إذا رأى في قلبه بغضاء لأحد من إخوانه المسلمين حاول أن يزيله وأن يذكر من محاسنه ما يوجب زوال هذه البغضاء لأنك خبير أن التمثيل يقضي بأن الإنسان لا يمكن أن يتصور أن يده مثلا تقول أنا أعمل وحد برأس لا يكلفني أحد ولا أسمع ولا أطيع لسائر الجسم أنا أعمل وحد والرجل تقول أنا أعمل واحد وتناصب اليد العداء لا يتصور هذا فالمؤمنون كما قال النبي المامون صلى الله عليه وسلم فالجسد الواحد بل إنه صلى الله عليه وسلم قال المسلمون كرجل واحد وقال المؤمنون كرجل واحد فلا يمكن أن تختلف بعض الأعضاء على بعض فكذلك المؤمنون يتعارضون، تناصرون، تحابون، توادون. إذا اشتكى عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، كما هو معلوم الحمى ما ينشأ عن المرض من حرارة الجسم والسهر عدم النوم. فالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو ولو من أصغر الأعضاء تداعى له سائر الجسد. فإذا أوجعك أصبعك الخنصر الذي هو من أصغر الأعضاء فإن الجسد كله يتألم إذا أجعتك الأذن فألم الجسد كله إذا أجعتك العين فألم الجسد كله وغير ذلك فهذا المثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثل مصور للمعنى ومقرب له غايات التقريب فصلى الله وسلم وبارك عليه. ثم بين شيخ الإسلام رحمه الله تعالى صفة من صفات أهل السنة والجماعة وأصل من أصولهم، فقال ويأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء، فأهل السنة والجماعة من أصولهم أنهم يأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء. الصبر لغة الحبس وهو حبس النفس عن الجزع والاعتراض على المقدور باطنا وحبس اللسان عن التشكي والتسخط باللفظ ظاهرا وحبس الجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب والصبر الجميل هو الصبر الذي لا شكوى فيه الصبر الجميل والصبر الذي لا شكوى فيه يأمرون بالصبر عند البلاء يعني عند الامتحان بالمصائب والشدائد، والشكر يعني ويأمرون بشكر عند الرقاء الشكر الاعتراف بالنعمة باطنة واللهج بالثناء على المنعم بها باللسان ظاهرة وتصريفها في مرضات من أنعم بها وأزداها والرضا بمر القضاء يعني ويأمرون أي أهل السنة والجماعة بالرضا بمر القضاء الرضا ضد الصخط الصخط والصخط لغتان في اللغة الرضا ضد الصخط أي يأمرون بالرضا بما يجري على العبد مما يكره المرض والفقر وأذى الخلق والحر والبرد والآلاء الخلل الذي يحدث عند المسلمين بسبب عدم معرفتهم لأصول أهل السنة والجماعة لو أنك تأملت هنا في قول الشيخ في بيان هذا الأصد ويأمرون يعني أهل السنة والجماعة بالرضا بمر القضاء ثم نظرت في أقوال أهل العلم في تفسيرهم لمر القضاء أنه ما يجريه الله على العبد مما يكرهه كالمرى والفق وأذا الخلق فأذا الخلق كالحر والبرد لا يستطيع أحد أن يتوقع من الحر والبر فهذا لا بد أن يصيبه وكذلك أذا الخلق لا بد أن يصيبه منه شيء كما يصيبه ما يصيبه من الحر وتما يصيبه ما يصيبه من البر والحر والبرد والألم فيرضى أهل السنة بما قدر الله رب العالمين عليهم من ذلك وأما الإنسان إذا لم يكن فاهما لذلك فإنه يتصخط على مقدور الله رب العالمين فيه ولو علم أن ذلك من صفات أهل السنة والجماعة ومن أصولهم لجتهد حتى لا يخرج عن أصول أهل السنة أن يكون آتيا بذلك على الوجه المرضي عند الله تبارك وتعالى اسأل الله رب العالمين أن يثبتنا على الحق الذي هدانا إليه وما كنا لنهتدي إليه لولا أن هدانا إليه فنسأل الله رب العالمين أن يثبتنا عليه وأن يخبضنا عليه وأن يحشرنا في زمرة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين